ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني حفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي فهب لي من لدنك وليا يرسني ويرس من آلي عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي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 واذكر نسك الكتاب مريم اذ انتبثت من اهلها اذ انتبثت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن قالت اني اعوذ بالرحمن منك منك ان كنت تتقيا قال انما انا رسول ربك لاعهب لك غلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيين ولنجعله ايه للناس ورحمه ورحمة منا وكان امرا مقضيا فحملت فانبدت به مكانا قصيا فاجاها المخاض فاجاها المخاض الى جذع نخله قالت قالت يا ليتني مت قبلها غا وَكُنْتِ نَسْيًّا مَنْسِيَّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ نَخْلَةٍ تُسَاقِطْ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رطبا فَكُل وَشرَ بِ وَقَّْ عَينَا فَإَِّا تَرََّ مِنَبَجَرِ أحدًَا فَقُلِ فَقُل إِي نَذَرتُ لِرحمَانِ صَوْمَا إِّي نَذَرتُ لِ الرحمَا لِصَوْمًَا فَلَن أُكَلّمَ اليَووم فَلَن أُكَلِّمَ اليَومَ إسّ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا أخت مَا ما كان أبوك وَمَا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب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 حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما قولوا له كن فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه وان الله ربي وربكم فاعبدوه فاعبدوه هذا صراط فَاخْتَلَفَتِ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا اشْهَدَ يَوْمَ عَظِيمٍ أَسْمِعُ بِهِمْ وَأُبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا أَسْمِعُ بِهِمْ وَأُبْصِرُ لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسره وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ان ثُلْ الارض و من عليها ان نحن نرث الارض و من عليها والينا يرجعون واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قَال لِأَبِيَ يا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدْ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أيضا يا أبت إني أخاف أن يمسك, عذاب أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أرَادُ أَرغبُ أَنْ تَعَنَّ الأَلِهَةَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِحَفِيَّة وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ ربي شقيا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 واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين من ذرنية آدم ومن من حملنا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَدَتْ بَيْنَنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا خُشُوعًا وَبُكِيًّا strength from them draußen, of sitting salah, of himself, ofÖ, of table. of table, of table, of table, of table. of law vinau يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام قوم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت تقيا اللهم اجعلنا الجنة وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا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 ويقول الانسان اذا ما مت ل سوف اخرج حيا او لا يذكر الانسان او لا يذكر الانسان أنا خلقناه, أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثًا ثُمَّ لَنُنَزِّعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ ثُمَّ لَنُنَزِّعَنَّ مِنْ كُلِّ أَيُّهُمْ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 ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَسَدًا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن, أساسا هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد الرحمن فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَ مَا يُوعَدُونَ حَتَّى إِذَا رَأَ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ إِمَّا العذاب وإما السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ نُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدوا هدا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا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 وَنَرَى مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضدا الشَيَطِينِ عَلَى الْكَافِرِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأْذُهُمُ الْعَذَابَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وفدا الشفعاء الا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن وما ينبغي للرحمن وما ينبغي للرحمن, وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والارض الا الا اكر الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدوا وكل حاتي سيجعل سيجعل لهم الرحمن ود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود فانما يسرناه بلسانك لتبشر به لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا